إنه لقول رسول الكريم بقوة عدد العرش مكيم مطاع ثم أمين وما صاحبتم بمجلون ولقد رأه في الأفق المبين وما هو على الغيب بضلين وما هو بقول شيء قال الرجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعاد